بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لنفال قد لنفال لله والرسول فاتقوا الله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 فَتَيْنِ انَّهَا لَكُم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّ دون أن غير ذات الشوكات تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابرا الكافرين. الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون رَبَّكُمْ فاستجاب لكم أَنِّي مُمِدُّكُم بألف الملائكة مردون